كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُعْدُونَ لآتٍ وَمَا أَنتُم بِمَعْجِزِينَ قُلْ إِنَّ قَوْمِي يَعْمَلُونَ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فتوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يسلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا فَقَوْلُهُ هَذَا لِلَّهِ بِدَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِلشُرَكَاءِ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَيَرْبُصُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرۡهُمۡ وَمَا يَسۡتَنۡتِرُونَ